حزب شريف. بسم الشريف اسم الله الرحمن الرحيم الله أنت اله من في السماء واله من في الارض لا اله في غيرك يا ربي يا ربي سبحان من في السماء وسبحان من في الارض لا سبحان فيهما غيرك يا ربي يا ربي وخالق من في السماء وخالق من في الارض لا خالق فيهما غيرك يا ربي يا ربي شكور من في السماء وشكور من في العرض لا شكور فيهما غيرك يا ربي يا ربي وحليم من في السماء وحليم من في الأرض لا حليم فيهما غيرك يا ربي يا ربي غفور من في السماء وغفور من في العرض لا غفور فيهما يا ربي يا ربي رحيم من في السماء ورحيم من في الأرض لا رحيم فيهما غيرك يا ربي يا ربي مقتدر من في السماء ومقتدر من في الأرض لا مقتدر فيهما غيرك يا ربي يا ربي وعزيز من في السماء وعزيز من في الأرض لا عزيز فيهما غيرك يا ربي يا ربي ظاهر من في السماء وظاهر من في العرض لا ظاهر فيهما غيرك يا ربي يا ربي باط من في السماء وباط من في العرض لا باطن فيهما غيرك يا ربي يا ربي جواد من في السماء وجواد من في العرض لا جواد فيهما غيرك يا ربي يا ربي قدير من في السماء وقدير من في العرض لا قدير فيهما غيرك يا رب يا رب كريم من في السماء وكريم من في الأرض لا كريم فيهما غيرك يا رب يا رب مؤمن من في السماء ومؤمن من في الأرض لا مؤمن فيهما غيرك يا رب يا رب مهيم من في السماء ومهيم من في الأرض لا مهيم فيهما غيرك يا رب يا رب كبير من في السماء وكبير من في الأرض لا كبير فيهما غيرك يا ربي يا ربي جبار من في السماء وجبار من في الأرض لا جبار فيهما غيرك يا ربي يا ربي حفيظ من في السماء وحفيظ من في الأرض لا حفيظ فيهما غيرك يا ربي يا ربي لطيف من في السماء ولطيف من في الأرض لا لطيف فيهما غيرك يا ربي يا ربي شاهد من في السماء وشاهد من في العرض لا شاهد فيهما غيرك يا ربي يا ربي نور من في السماء ونور من في العرض لا نور فيهما غيرك يا ربي يا ربي شهيد من في السماء وشهيد من في العرض لا شهيد فيهما غيرك يا رب يا ربي رافع من في السماء ورافع من في الأرض لا رافع في حريقك يا ربي يا ربي سميع من في السماء وسميع من في الأرض لا سميع في ما غيبك يا ربي يا ربي عالم من في السماء وعالم من في الأرض لا عالم في ما غيبك يا ربي يا ربي نصير من في السماء ونصير من في الأرض لا مصير فيهما غيرك يا رب يا ربي رازق من في السماء والرازق من في العرض لا رازق فيهما غيرك يا رب يا ربي قريب من في السماء وقريب من في العرض لا قريب فيهما غيرك يا رب يا ربي مجيب من في السماء ومجيب من في العرض لا مجيب فيهما غيرك يا رب يا ربي منوعم من في السماء ومنوعم من في الأرض لا منعم فيهما غيرك يا ربي يا ربي محسن من في السماء ومحسن من في الأرض لا محسن فيهما غيرك يا ربي يا ربي ديان من في السماء وديان من في الأرض لا ديان فيهما غيرك يا ربي يا ربي أنت الله الواحد الأحد رحمةك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله المعزول بكل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل إسال لا إله إلا الله المعروف بكل إسال لا إله إلا الله كل يوم هو في شام لا إله إلا الله أفل بها عم لا إله إلا الله نسي بها وحش لا إله إلا الله أرذيبها ربي لا إله إلا الله ذو العرش رفيع لا إله إلا الله ذو العرش منيع لا إله إلا الله ذو العرش الشديد لا إله إلا الله ذو الجنان لا إله إلا الله الواحد لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا حول ولا قوة إلا بالله الله العلي العظيم